وَإِن عَزَمُوا الْفَلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِمْ ثَلَاثَةٌ تَقُوْوُ وَلَا يَحْلُ لَهُنَّ أَيَّكُمْ نَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر وبرعولته أن أحق برده إن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا 127- إلا أن يخافا ألا حدود الله